لآن القرآن أ موسوعه ذ ب من ا ل ش ي ط ا ن ا ل ج ي م ومن ا ل ن ا س من ي ج ا د للعلوم في ا ل ه بغير م ل الاسلاميه عطفه ي ل ع له في الدنيا خزي ونذيقه يوم ا ل ق ي ا م ة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وان الله ليس بظلام للعبيد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 إ ن الله يدخل الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات جنات, جنات تجري من تحتها الانهار إ ن الله يفعل ما يريد, إن الله يفعل ما يريد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 م ا و س و ل ه يسجد له من في ا ل س م م ا ا و و ت ن في ا ل أ ر ض و ا ل ش م س و ا ل ق م ر و ا ل ن ج و و م ا ل ج ب ا ل و ا ل ن ج و م و ا ل ج ب ا ل و ا ل ش ج ر و ا ل د و ا ه وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب وكثير حق عليه العذاب وكثير حق عليه العذاب, حق عليه العذاب ومن يهن الله فماله ان الله يفعل ما يشاء